Chesně jste juz, tristo druge. A'udhu billahi minash shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, alem a laka inneke lenn testa sabra. Qala, in sáltu an shay'in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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفران. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه كان وَأَقْرَبَ وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلا مينيتي في المدينة وكان تحته كنز لهما وَكَانَ تَحْتَهُ كَانَ زُلْهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَانَ زَهُمَا رَحْمَةً مِرْوَبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعدبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنان وسنقول له من أمرنا يسرا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 على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردس نزلا قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ, لنفد البحر قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا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 وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال Ráb, že bylo by pro děvčata, když byla žena závazná, a když byla Kala kذanika, قَالَ rabbuke, hův a alá ya hainu, kod khalaqtuk min kablu, vělem قال eye, tuka, eye, tuka, nima, nesetele, tele, ninsemí, faxarraġala, pawmi, jimin, almi, hrob, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وَكَانَ تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَزَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَتْقَذَّتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ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 قالت أنا يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أَكُ بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقصيام فحملته فتبدت به ما كان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 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي إن أذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم أي سيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مر يوم لقد جئت شيئاً فريياً يا أختها رون ما كان أبوك مرأسوئ و ما كانت أمك بغيا يا أختها رون ما كان أبوك مرأسوئ و ما كانت أمك بغيا فأشارة إلي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 و جعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبرم بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا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 Idekada, amran, fein, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,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 العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد للشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حفيا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 وإسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجياً Uvahu, لَهُ humi, ruchmatina, a houh, houh, houh, houh, houh, houh, houh, houh, wa kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyan wa dhkur fi al-kitabi diris innahu kana sidiqan nabiyyan ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع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 الله أكبر الله أكبر فخلف من بعده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 Léhu, má bějná jedina, a má chlřna, a má bějná zánek,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 ثُمَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ qama wa ahsanu ahlakna qablahum min qarniihum ahsanu athafa wa riya qul hatta idha raaw ma yu'aduna inma al'adhab makana اهتدواهذا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مرده أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرحمن عَهْدًا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 1. He op 아니�ozdol. 2. Do a momentu tenemos invitado za pesky 3.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 طَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدَى أَنْدَعُ الْرَّحْمَنِ وَلَدَى وَمَا يَمْبَغِيلِ الرَّحْمَنِ أَيْ يَتَكْذَّى وَلَدَى إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبد Inna الذina ámenu وعمilu الصالحات سيجعل لهم الرحمن buddá فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما luddá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 له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعليم لعلي آتكم منها بقبس على فخل عليك إنك بالوادي المقدس طوى و الله لا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 فَتَرَدَّى وَمَاتَ الكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى ظَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يا فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَاَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بنا بصيرا. قال قد alayka maratan ukhra a'udhu إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفه في التابوت فقذفه في اليم فألقى اليم بالساحل يأخذه وعدول وعدول والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اتيه فقولا اننا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 وزعجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال لجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه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 قال لهم موسى ahoj, لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا بينهم وسر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 بيربها هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبناكم في جذوع النخل ولتعلمون ولا تعلمون أينا شد عذابه وقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض ما تقاو. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى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 يا بني اسرائيل قد اجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي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 لترضى قال فإنا قد فتن قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَسَامِرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فأخرج لهم عجلاً جسداً له خبراً فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بي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 أَلَّا تَتَّبِعًا أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيْتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قال فما خطبك يا سامري قال بصور قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فَإِنَّ لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا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 وساء أَلَهُم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 يوم إذ الله تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له طولة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. وَعَلَّتِ الْوَجْهُ لِلْحَيِ الْقَيُومَ وقد خاب من حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مؤمن فَلَا يخاف ظلما ولا وَكَذَلِكَ أن ورزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان قضي اليك وحي رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 لك ولزوجك فلا يخرجا من الجنه فتشقوا ان لك الا تجوع فيها ولا تره وانك لا تظمى فيها ولا تضحى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 قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 INNA FI DHANIKA LA AYATIN LI ULIL HUBB WA MIN RABBIKA LA KANA WA AJALUN MUSAMMA فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار لعلك ترضى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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِيرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَنُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ لَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ Aولم تأتihim beynetu ma fi الصحufi'l-aulà ولو أنا أهleknaهم بعذاb من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا بنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز قل كل متربس فتربس فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى لَمْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 لا الله تقبل تقبل الله